إلينا إلى موسى أن بعباده إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا جميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بين إسرائيل مشقين فلما ترى الجمعة قال أصحاب موسى قال أصحاب سات إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن الرب بعصاك أن اضغب بعصاك المحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثمنا آخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا لا خير إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤمنين وإن ربك لهُ الأَزِيزُ الرحيم عَلَيْهِمْ نَبَأٍ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ أو يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي والذي واضفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واضفر لأبيع النعيم وإنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين ورزت الجحيم للغاوين وقيل لهم سادمعون علوهم فيها يختصمون تالله ان كنتم في ضلال مبين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين سبح اسم ربك لعله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء، أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيسرك لليسرى فذكر النفاه الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وانيت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان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 إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصنح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصنح لنا آخرة التي إليها معاذنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين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 يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا أبيدك بنوا أبيدك بنوا إبائك لواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم لا تجعلنا ممن يقرأ القران فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القران فيرقى بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب الاخف فاعف عنا اللهم انك عفو. قوم تحب العفو فاعف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 لهم بالماء والثلج والبرم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور برحمتك يا أزيز يا مخور اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا نشكو إليك حال إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي اليمن والعراق وفي بورما وفي بلاد شتى من بلاد المسلمين لا راحم لهم سواك ولا فرج لهم الا من عندك يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار قوة التي لا تغلب أنزل عليهم رحمة من رحماتك اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم فرجك ورحماتك اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهينا ارحم يا ربنا ضعفاءهم واجبر كسرهم اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وعاف جرحاهم وفك أسراهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفهم شرارهم وول عليهم خيارهم يا رب العالمين اللهم انك اظهرت حلمك ورحمتك على الطغاه والمجرمين اللهم فاظهر عليهم قوتك وجبروتك وكبرياءك وعزتك يا قوي يا قهار شر الأشرار ومن أداء الإسلام اللهم من أراد ببلادنا وبشبابنا وفتياتنا وديننا وملكنا سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره بما شئت وأنت السميع العليم اللهم اكفنا الملحدين الذين طروا على دينك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اللهم